الرسول الله صلى الله عليه اله وصحبه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قال رواه البخاري ومسلم هذا الحديث كنا تكون عرضنا لدراسته في دروس ماضية وعرفنا ان هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانه في هذا الحديث حث على اكرام الجار والضيف وعلى قول الحق وقول الخير والانتماع عن قول السوء او قول الباطل او قول ما لا خير فيه كل ذلك يشير اليه هذا الحديث المبارك هذا الحديث الذي اخرجه الشيخان بل اخرجه اصحاب الكتب السته عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا ان هذا الحديث له شواهد. رواها عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ثم يدل على شهرة هذا الحديث وكنا قد عرضنا للموضوع الأول وهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد وتناولنا الموضوع الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وكنا قد وصلنا في الكلام عن هذا الموضوع من المراد بالصاحب بالجنب او من المراد بالصاحب الجاري ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب فذاب قوم الى ان المراد بالصاحب بالجنب هو, هو الزوجة وقيل الضيف ينزل على الإنسان ويحل عليه أياما ثم ينصرف فقيل المراد به ابن السبيل هذا الذي يكون عابرا وتنقطع به الأسباب كل هؤلاء يصدق عليهم أن يكونوا مرادين بقوله والصاحب بالجنب ومن مسائل اكرام الجار والعناية به ما جاء في قوله وسئل الامام احمد رحمه الله عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل يعني في مكان ينزل فيه اهل السبيل ينزل فيه المسافرون يكثر فيه الناس قال ومعه في الدار نحو ومعه في الدار نحو ثلاثين او اربعين نفسا اي فهل يلزمه ان يطعمهم كلهم وهل يلزمه ان يأكلوا كلهم قال يعني انهم سكان معه في الدار فقال يبدأ بنفسه وبمن يعول فان فضل فضل اعطى الاقرب اليه اي لا يلزمه انه يطعم الكل وانما يبدأ بنفسه ثم بمن يعول من اهله وولده فاذا بقي شيء يعطي الاقرب وهذا يؤيده ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم ان لي جارين فلايهما اهدي قال اقربهم اليك بابا وهكذا من كان ينزل معه جماعه من الناس في منزل او في سكن او في دار او في رباط فانه يبدا بالاقرب ولا يتكلف ويعمل بما يسر الله سبحانه وتعالى له قال يبدا بنفسه ومن يعول فان فضل فضل اعطى الاقرب اليه وكيف يمكنه ان يعطيهم كلهم يعني هذا محل تعجب من الامام يعني انه ما دام ما يستطيع لو كان مستطيعا لفعل لكن ان كان غير مستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها قيل له لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر يعني اذا اعطاه شيء يستقله ليس له عنده موقع يعني هذا القليل الذي اعطاه قد لا يكترث به هذا الجار ولا يهتم به بل قد يكون في غنى عنه فرأى انه لا يبعث اليه قال اذا كان هذا الجار يعني مستغن فليبدأ بالأحوج وهذا توجيه منه رحمه الله توجيه سديد هو يبدأ بالأقرب لأن الله سبحانه وتعالى خص القريب لكنه إن وجد الأقرب لا يحتاج ومستغن وربما لم يقدر هذا القدرة يعني لم يقدر الشيء قدره فانه يعطيه لمن يقدره ويحتاج اليه قال اقربهم اليك بابا واما الصاحب بالجنب قال ففسره طائفة بالزوجة وفسره طائفة منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بالرفيق في السفر ولم يريدوا اخراج الصاحب الملازم في الحضر انما ارادوا ان صحبة السفر تكفي لان الصاحب الملازم في الحضر وصف بانه الجار الجار ذو القربة والجار الجنوب فالصحبة الدائمة في الحضر اولى لا ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله هو الرفيق الصالح وقال زيد بن اسلم هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر وقال ابن زيد هو الرجل يعتريك ويلم بك لتنفعه يعني يكون قريبا منك ليفيد منك قالوا في المسند يعني في مسند الإمام أحمد والترمذي أي في جامع الترمذي يعني في الكتابين معا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره كل هذه احاديث تحس على اكرام الجار وعلى اكرام الصاحب بالجن لان هؤلاء لهم هذا الحق فرضه الله سبحانه وتعالى على الجيران ويكفي في التاكيد على حق الجوار قول النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما زال جبريل يوصيلي بالجار حتى ظننت انه سيورثه ومما بسر به الجار او الصاحب بالجنب قال هو من هو وارد على الانسان غير مقيم عنده وهو ابن السبيل يعني المسافر اذا ورد الى بلد اخر وفسره بعضهم بالضيف يعني به ابن السبيل اذا نزل ضيفا على احد والخامس يعني وبعضهم فسر الصاحب بالجم قال بانه ملك اليمين ما تملكه ما تملك رقبته حيث ان هذا يصاحبك زمنا ثم ينصرف عنك اما بعتقك او ببيعك له سمي صاحبا بالجمد قال والخامس من كل يمين وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم وروي أن آخر ما وصى به يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند موتيه قال الصلاة وما ملكت ايمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم يعني اعتنوا بهم واستوصوا بهم خير قال وأدخل بعض السلف في هذه الآية ما يملك الإنسان من الحيوانات والبهائم فإنها تحتاج إلى رعاية وحسن صحبا بعد ذلك يقول ابن رجب كأنه رأى أنه قد استطرد بهذه الأقوال في تفسير الصاحب بالجم انتقل إلى كلام آخر قال ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إكرام الجار قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه اي من كثرة ما وصى به فمن انواع الاحسان الى الجار مواساته عند حاجته قالوا في المسند يعني ما يدل على ذلك عند الامام احمد في كتابه المسند عن عمر يعني بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا يشبع المؤمن دون جاره وهنا لا حرف نفي والنفي قد يكون ابلغ من النهي كانه يريد ان يقول ليس من شان المؤمن ولا من عادته ولا من خصاله ولا من صفاته انه يشبع وجاره جائع لان من خصال المؤمنين ومن صفاتهم انهم يتفقدوا جيرانهم يتفقدون الجيران يهيئون لهم يعطونهم يتتبعون احوالهم بحيث لا يبيت الجار جيعان وجاره قد شبع لا هي, تط... هي ما تدخل الا على الفعل المضارع ولا هي تدخل على الفعل المضارع تدخل على الفعل وعلى, ال... وعلى الاسم ان دخلت على الاسم تكون نافية للجنس وان دخلت على الفعل المضارع تدخل عليه وتكون من باب ما يسميه علماء البلاغة ان النفي فيها ابلغ من النهي لان النهي معناه احتمال وقوعه ان هذا الامر قد يقع ولذلك يقول الله تعالى لا يسخر قوم من قوم لان وقوع السخرية وارد لكن اذا دخلت لا النافية على الفعل المضارع كأنها تدل على ان هذا ليس من الشأن ولذلك يسموها لا التي تنفي الشأن ليس من شأن المؤمن أن يكون منه كذا وكذا كأن هذا بعيد الوقوع مستبعد الوقوع قال لا يشبع المؤمن دون جاريه قال وخرج الحاكم يعني في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائر وهي بمعنى الحديث الأول وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما آمن من بات شبعانا وجاره طاويا ومعنى طاويا يعني اي جائعا طاويا بطنه لم ينل شيئا من الطعام لم يأكل بسبب الجوع والفقر قال وفي المسند يعني مسند الامام احمد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اول خصمين يوم القيامه جاران ومعنى جاران يعني جار يسيء الى جاره وجار لا يعنى بجاره وجار يؤذي جاره كما جاء في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يذي جاره وكما قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لم يأمن جاره بوائق قال وفي كتاب الأدب للبخاري وهذا الكلام فيه شيء من اللبس أي كتاب أدب فإن الإمام البخاري يذكر العلماء له كتابان في الأدب أما أحدهما ففي داخل الصحيح لأن الجامع الصحيح مصنف على الأبواب والكتب كتاب العلم كتاب الرؤيه كتاب الوضوء ومنها كتاب الأدب وللإمام البخاري كتاب آخر في الأدب غير ما في الصحيح ولهذا العلماء قيدوه وقالوا الأدب المفرد كتاب الأدب المفرد فإن قيل الأدب المفرد أريد به التصريف الذي خصه الإمام البخاري جمع فيه كثيرا من مسائل الآداب ألف فيها كتابا هذا الكتاب لم يشترط فيه ما اشترطه في الصحيح فميز أهل العلم بين الكتابين وقالوا في الأول كتاب الأدب يعني من الصحيح أو من الجامع وإذا قالوا الأدب المفرد أرادوا به كتابا خاصا والظاهر أن المراد هنا بالأدب المفرد لأن المحقق علق عليه بقوله قال رواه البخاري في الأدب المفرد وفي سنده ليث ابن أبي سليم قال وفي كتاب الأدب للبخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا ربي هذا اغلق بابه دوني فمنع معروفه يعني عني وحيث ان الجار له الحق خصوصا اذا كان محتاجا لان النبي صلى الله عليه وسلم نبه الى ذلك الحق بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره قال وخرج الخرائط وغيره يعني غير الخرائطي من المؤلفين باسناد ضعيف من طريق عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أغلق بابه دون جاره مخافة مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه أتدري ما حق الجار قال إذا استعانك أعنته وإذا استقرضك اقرضته وإذا افتقر عدت عليه يعني بما عندك ومعنى عدت عليه يعني أعطيته وإذا مرضى عدته أي زرته وإذا أصابه خير هنأته وإذا أصابته مصيبة عزيته وإذا مات عزيته اتبعت جنازته قال ولا تستطل عليه بالبناء يعني ترتفع عليه فتحجب عنه الريح الا باذنه فاذا كان حجب الريح يعد اذى فما بالها بمن يستطيل ليطلع على عوراته جيراني وفي هذا يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لم يامن جاره بوائقه ما في سؤالك ايش ها ايوه المغلق لا المغلق هو الذي لم يؤمن لا هو قال من اغلق بابه دون جاره مخافة على اهله وماله فليس ذلك بمؤمن لان الاصل ان الانسان يطمئن الى جاره فان علم من جاره انه غير معمون فهذا دليل على أن جاره ليس بمهم قال ولا تؤذه بقتاري ريخ قدرك إلا أن تغرف له منها كل ذلك مراعاة لحق الجوار وإذا وإن اشتريت فاكهة فأهدي إليه أو فاهدي إليه وإن اشتريت فاكهة فأهدي إليه او فهد له وان اشتريت فاكهة فهد له فان لم تفعل فادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده لا شك ان هذه تعاليم وتفصيلات لكن هل هي من قولي عطاء الخراساني وأن رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح وإن كانت هي تحمل معاني صحيحة لكن ليس كل ما يصح ينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك العلماء لما ضعفوا هذا الحديث قالوا تضعيفه من خلال رفعه لكن كونه يروى وينقل عن عطاء الخراساني من قوله فهذا أمر لا بأس صحيح صحيح يعني صحيح من حيث أنه مطابق لقواعد الشريعة الإسلامية قال ورفع هذا الكلام منكر هذا معنى قوله إنه حديث ضعيف يعني إن هذا هذه التفصيلات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بجملتها قد يرد بعضها كما جاء حق المسلم على المسلم ست ومنها أنه إذا مرض عاده وإذا مات تبع جنازته لكنها لم ترد بهذا المجموع عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أهل العلم كان يحكم على الرواية بالضعف وبالنكارة عندما يجمع الراوي أقوالا مختلفة متفاوتة بروايات مختلفة يجعلها في سند واحد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعله من تفسير عطاء الخراساني. وقد روي ايضا عن عطاء عن الحسن يعني البصري رحمه الله عن جابر يعني ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ادنى حق الجوار ان لا توذي جارك بقتار قدرك الا ان تقدح له منها ومعنى تقدح له منها يعني تعطيه منها قال وفي صحيح مسلم عن ابي ذر يعني الغفارية رضي الله تعالى عنه قال قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا طبخت مرقا فأكثر ماء ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بالمعروف وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك كل ذلك يؤيد أكرام الجار وكل ذلك يبين أساليب اكرام الجار. قال وفي المسند والترمذي يعني وفي جامع الترمذي عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه ذبح شاة. فقال هل أهديت منا هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات يعني يحرص أهله وينبههم ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ضمنت أنه سيورثه يعني وهذا ليس خاصا بالجار المسلم بل حتى الجار غير المسلم وقد مر بنا فيما عرضناه ان الجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب فلكل وصف حق الجوار له حق والقرب له حق والاسلام له حق والنوع الثاني جار مسلم له حقان والثالث جار غير مسلم وهذا هو الذي نبه عمر عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما الى ضرورة اكرامه قالوا في الصحيحين. اليهودي يدرك الصلاة مع الجماعة اليهودي يدرك الصلاة مع الجماعة اليهودي يقول اشهد ان محمد رسول الله يقول فاذا كان ما يقول هذه ومع ذلك تكرمه اذا له حقان عندك حق الجوار وحق الاسلام يكفي الحمد لله قال وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما عن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم يقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه مالي أراكم عنها معرضين مالي اراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم لكن هذا محمول على أنه إذا لم يترتب عليه ضرر كأن يكون جدار الجار لو حمل بجداره أو بسقف جاره ينهار فعندئذ لا أما إذا كان يحتمل فلا بأس ولذلك يقول مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع خشبه على جداره وقوله يلزمه معنى أن ذلك على سبيل الوجوب وإن كان عند غيره هو محمول على الندب إذا احتاج الجار إلى ذلك ولم يضر بجداره لهذا الحديث الصحيح وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته قال المروذي قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد إني أسمع السائل في الطريق يقول إني جائع، فقال قد يصدق وقد يكذب قلت فان كان لي جار اعلم انه يجوع قال تواسيه قلت ان كان قوتي رغيفين يعني شيء قليل قال تطعمه شيئا ثم قال الذي جاء في الحديث إنما هو الجار يعني الذي ورد الإكرام له إنما هو الجار أما من كان في الطريق فهذا ليس بلازم وقال المروذي قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله الأغنياء يجب عليهم المواساه قال إذا كان قوم يضعون شيئا على شيء كيف لا يجب عليهم يعني إذا كان عندهم شيء زائد على حاجته قلت إذا كان للرجل قميصان أو قلت جبتان يجب عليه المواساة قال اذا كان يحتاج الى ان يكون فضلا يعني اذا كان يحتاج لي بد ان يحتفظ لا بأس ان يحتفظ به اما اذا كان زائدا فينبغي ان يعطيه ويهبه لمن يستحق. قال وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل يعني من الزائد ولم يخصه بالجار ونصه الاول يقتضي اختصاصه بالجار يعني في قوله انما هو الجار الذي جاء في الحديث انما هو الجار لا هذا ما هو ابن سبيل هذا متسول كل يوم يمر بالطرقات ويقول للناس اعطوني قال وفي رواية ابن هاني يعني عن الإمام أحمد في السؤال هكذا في السؤال يعني في الذين يمتهنون السؤال ويكونون متسولين يكذبون أحبوا إلينا لو صدقوا ما وسعنا إلا مواساته وهذا يدل على وجوب مواسات الجائعين من الجيران وغيرهم يعني من باب أولى قالوا في الصحيحة نبي موسى يعني الأشعرية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أطعم الجائع وعود المريضة وفكوا العاني ونلاحظ أنها كلها بصيغة الأمر والأصل في صيغة الأمر أنه يدل على الوجوب قالوا في المسند يعني في مسند الإمام أحمد قال وصحيح الحاكم وقد مر بنا أن المحقق اعترض على هذه التسمية لان كتاب الحاكم لا يسمى بالصحيح وانما اسمه المستدرك على الصحيحين وعايز ان احاديثه منها ما اقر على تصحيحها كما فعل ذلك الامام الذهبي في ذيله على المستدرك ومنها ما تعقب لعدم صحتها لذلك لم يسمي اهل العلم كتاب الحاكم بالصحيح قالوا في المسرد وصحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ايما اهل عرصة اصبح فيهم امرؤ جائر فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل وقوله أيما أهل عرصة والمراد بالعرصة يعني الفناء المشترك أهل حين أهل حوش يعني جيران العرصة منفعة لهم لأن هؤلاء يكونون جيران يعرف بعضهم بعض ويتتبع بعضهم اخبار بعض فاذا علموا ان ميه فيهم من بات جائعا ولم يطعموه ولم يواسوه فقد برئت منهم ذمة الله جل وعلا قال هذا الحديث رواه احمد وابن ابي شيبة يعني في كتابه المصنف والبزار اي في مسنده عن يزيد بن هارون قال حدثنا اصبغ بن زيد قال اخبرني ابو بشر عن ابي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي قال وقع في رواية البزار عن عمر بن دينار وهو وخطأ ثم قال عن, عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه وأيما أهل عرصة أصبح فيهم رون جائع فقد برئت منهم ذمه الله تعالى قال ومذهب الامام احمد ومالك رحمهم الله انه يمنع الجار ان يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجاره يعني حفاظا على الجار فيجب عندهما كف الاذى عن الجار بمنع احداث الانتفاع المضر به ولو كان المنتفع انما ينتفع بخاص ملكه ويجب عند احمد ان يبذل الجار ان يبذل لجاره ما يحتاج اليه ولا ضرر عليه في بذليه واعلى من هذين يعني من ان يبذل الجار اعلى من هذين ان يصبر على اذى الجار ولا يقابله بالاذى قال الحسن ليس حسن ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار احتمال الأذى قال ويروى من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يرفعه إن الله يحب الرجل يكون له الجار يذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما الموت حتى يفرق بينهما موت او ضعن ومعنى ضعن يعني انتقال قال خرجه الامام احمد قال وفي مراسيل ابي عبد الرحمن الحبلي ان رجلا جاء الى, الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو اليه جارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف أذاك عنه واصبر لأذاه فكفى بالموت مفرقا قال الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا لكن كما رعينا إنه إيه أنه حديث مرسل هذا ما يتعلق بالامر الثاني من, ال... من اوامر الحديث وهو اكرام الجار واما الامر الثالث فهو اكرام الضيف يقول فيه الامام ابن رجب الثالث مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين اكرام الضيف والمراد احسان ضيافته قال وفي الصحيحين من حديث ابي شريح قال ابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته اذناي حين تكلم به يعني هذا على سبيل التأكيد قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته قال يوم وليله قال والضيافه ثلاثه ايام وما كان بعد ذلك فهو صدقه هذا الحديث يبين لنا مراتب الضيافه اذا نزل الضيف على قوم تعين عليهم ان يكرموه جائزته يعني ان يقدموا له الضيافة اول ليلة وينبغي ان تكون الضيافة اول ليلة فيها ما يزيد على ما اعتاد الناس اكله تحسيسا منهم للضيف بمكانته ومنزلته وأما بقية الأيام الثلاثة فيكفي أن يقدموا له ما يطعمون منه دون تكلف وما زاد عن الثلاثة فهو صدقه تقدم للضيف إن كان محتاجا اما اذا لم يكن محتاجا وكان المكرمون ذوي جدة فينبغي ان يقدم له دون كلفة وينبغي للضيف ان يراي احوال من ينزل عليهم ضيفا فانه انقبل قبل ضيافتهم في الايام الثلاثه ينبغي بعد ذلك ان يقتصر او ان يلتزم بطعامه وشرابه الا اذا اصر المضيف فعندئذ يكون ذلك بحسن خلق منه بأن المضيث لا يجد فلا ينبغي أن يسقل عليه ولا ينبغي أن يحرجه لأن الواجب الذي فرضه الله عليه قد حققه بإضافته تلك الأيام الثلاثة فإن بقي واستمر فلصاحب الضيف أن يعتذر لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا ينبغي له أن يتكلف بأن يستدين أو بأن يمنع أهله طعامهم وشرابهم إلا إذا أحب أن يؤثر على نفسه وذاك خاضع لرضاه اما ان يحمل ويجبر على ذلك حملا واجبارا فلا لان الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اذا كان في دائرة الايام الثلاثة لا بأس اما اذا كان بدي يبقى عندك سنة فأي يوم يرتحل فيه هذا اليوم الذي يرتحل فيه الناس يسألون الله سبحانه وتعالى فيه يعني أن يسر لهم قال وخرج مسلم من حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليله وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له أي للضيف أن يزوي عنده حتى يؤثمه ومعنى يؤثمه يعني يتسبب في أن يلحقه الإثم لأنه ربما تكلم في نفسه أو في ما بينه وبين أهله سخطة على هذا الضيف الثقيل فيلحقه الاسم قال حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به يعني فيوقعه في الحرج والإثم ومعنى يقريه به يعني يضيفه قال وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قالها ثلاثا كما هي عادته صلى الله عليه وسلم إذا تحدث بالأمر يعيده ثلاثا قالها ثلاثا قالوا وما, إكرام وما كرامة الضيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أيام فما جلس بعد ذلك فهو صدقه يعني والمضيف أو المضيف بالخيار ففي هذه الحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة وأن الضيافة ثلاثة أيام ففرق بين الجائزة والضيافة وأكد الجائزة وقد ورد في تأكيدها أحاديث أخر يعني من ذلك قال خرج أبو داود من حديث المقداد بن معدي كريب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين ان شاء اقتضى وان شاء ترك يعني إذا نزل الشخص بفناء شخص ولم يضيفه تلك الليلة له ان يطالبه بذلك فمن اصبح بفنائه فهو عليه دين ان شاء اقتضى وان ترك قال وخرجه ابن ماجه ولفظه ليلة الضيف حق على كل مسلم قال وخرج الامام احمد نعم هي حق على كل حال حق له وقد مر بنا في حديث أبي سعيد وقصة اللبيخ، لما لم يقروهم وطلبوا منهم أن يرقوهم أبوا وقالوا لا نقري لا نرقيكم إلا إن جعلتم لنا جعلاه قال وخرج الإمام أحمد وابو داود من حديث المقدام يعني ابن معدي كريم رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره, فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة, ليلة من زرعه وماله يعني إذا امتنع قال وفي الصحيحين عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل فننزل بقوم لا يقرون اي لا يضيفوننا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم لكن يقول أهل العلم هذا متى يحدث يحدث في الأماكن وفي البلدان وفي القرى وفي البوادي أما في مثل أزماننا هذه وفي مثل أيامنا هذه فهذا الحديث لا ينطبق لأن البلدان توافرت فيها الأطعمة والاسواق مملوءه بالطعام والناس يسكنون في الفنادق ما ينزلون على الناس في البيوت ولذلك ما لهم حق عليهم فاذا نزلوا وسكنوا في الفنادق والنزل والشقق المفروشة فانه ليس لهم ان يأتوا الى جيرانهم ويطالبوهم بالقرى ويقول لهم اقرونا لأن هذا الحق ليس هم ملزمين به حيث توافر أو تتوافر الأطعمة وأماكن بيعها وتواجدها وإنما يحدث هذا في القرى وفي الهجر وفي الأماكن التي لا يتوفر فيها الطعام ولكن اقول لك لسه. قال وخرج ان اقول والحاكم من اقول لك ان اقول لك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه ان وصحبه وسلم قال اقول ضيف نزل بقوم لك الضيف اقول فله ان اقول بقدر ان يعني بقدر ضيافتي ولا حرج عليه. إذا أخذ من أموالهم وقال عبد الله بن عمر يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما من لم يضف فليس من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من إبراهيم أما فأنه ليس من محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أو والله لا. قال لا كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وأما أنه ليس من إبراهيم لأن إبراهيم عليه السلام عندما جاءته الضيوف وعندما نزلت عليه الملائكة يقول الله في حقه فراغا إلى أهله فجاء بعجل ومعنى راغ اي ذهب مسرعا مما يدل على انه كان ذا عناية واهتمام قال وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه لقوم نزل عليهم فاستطابهم فلم يضيفوه فتنحى ونزل فدعاهم الى طعامه فلم يجيبوه فقال لهم لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة ما أنتم من الإسلام على شيء فعرفه رجل منهم فقال له أنزل عافاك الله قال هذا شر وشر لا تنزلون إلا من تعرفون قال وروي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه نحو هذه القضية إلا أنه قال لهم ما أنتم من الدين إلا على مثل هذا واشار الى هدبة في ثوبه وهذه النصوص ما انتم من الدين الا على مثل هذا الا على مثل هذه واشار الى هدبة في ثوبه يعني طرف او قطعة في الثوب كأنه يقول انتم لستم من الدين الا بمثل هذه قال ورويا قال وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافه يوما وليله وهو قول الليث يعني ابن سعد امام اهل مصر واحمد وقال احمد له المطالبه بذلك اذا منعه او اذا منع لانه حق له واجب وهل ياخذ بيده من ماله اذا منعه او يرفعه الى الحاكم قال على روايتين منصوصتين عنه يعني له ان يفعل ذلك وله ان يطالب الحاكم وقال حميد بن زنجويه ليلة الضيف واجبة وليس له ان يأخذ قراه منهم قهرا الا ان يكون مسافرا في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه يعني الوفود التي توفت والرسل الذين يبعثون هؤلاء إذا نزلوا كأنه يرى أنهم يأخذون حقهم ولو بالقوة وقال الليث بن سعد لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له يعني اذا نزل الانسان ضيف وكان القائم على المكان عبد لذلك لسيده فالعبد لا يملك هذا المال لكنه اذا تصرف فيه وقدم للضيف من مال سيده فلل ان ياكل ولا يتحرج قال لان الضيافه واجبة قال وهو قياس قول احمد يعني احمد ما قال هذا القول لكن اراء احمد ورأيه في ايجاب الضيافة يصلح ان يقاس قوله على قول الليف لانه نص على انه يجوز اجابة دعوة العبد الماذون له في التجارة قال وقد روي عن جماعة من الصحابة انهم اجابوا دعوة المملوك وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ايضا كما جاء انه لما سأل العبد ان يقدم له شاتا لم يطرقها الفحل ومسح النبي صلى الله عليه وسلم بطرفها حتى درت اللبن فحلبوا وشربوا فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه طعامه ابتداءً وجاز إجابة دعوته في لمن نزل به أولى هذا هو القياس الذي أجراه على رأي ومذهب الإمام أحمد قال ومنع مالك والشافعي رحمه الله وغيرهما من دعوة العبد المعدون له بدون إذن سيده إلا إذا كان سيده قد أذن له ابتداءً فعندئذ لهم أن يأكلوه المأذول له في التجارة والمأذول له في العمل للمأذول له في أن يتصرف في مال سيده ويطعم من لا يستحق الطعام قال ونقل علي بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافه للغزاة خاصة بمن مر بهم ثلاثة أيام قال والمشهور عنه الأول إلا هو ليوم واحد وهو وجوبها لكل ضيف نزل بقوم قال واختلف قوله هل تجب على أهل الأمصار والقرى أم تخص بأهل القرى ومن كان على طريق أم تختص بأهل القرى ومن كان على طريق يمر به المسافرون قال على روايتين منصوصتين عنه قال والمنصوص عنه انها تجبه للمسلم والكافر وخص كثير من اصحابه الوجوب للمسلم كما لا تجب نفقه الاقارب مع اختلاف الدين على احدى الروايتين عنه وأما اليومان الآخران وهما الثاني والثالث فهما تمام الضيافة والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى يعني اليوم الأول وقال قد فرق أو قد فرق بين الجائزة والضيافة والجائزة أوكدوا ومن أصحابنا من أوجب الضيافه ثلاثة أيام منهم أبو بكر عبد العزيز وابن أبي موسى والآمدي وهؤلاء من الفقهاء فقهاء الحنابلة وما بعد الثلاث فهو صدقة وظن بعض الناس أن الضيافه ثلاثة أيام بعد اليوم الأول والليلة الأولى يعني أنها جائزة وثلاثة أيام قال ورده أحمد بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقه ولو كان كما ظن هذا لكان يعني أربعة أيام قلت والقائل هنا ابن رجب يعني يريد ان يبين ان الجائزة جزء من الايام الثلاثة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى قل انكم تكفرون بالذي خلق الارض في يومين الى قوله وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام حيث ذكر الله سبحانه وتعالى انه خلق الارض في يومين وانه قدر فيها اقواتها في يومين ثم استوى الى السماء وخلقها في يومين فكان مجموع الايام ستة ايام لكن صيغة يعني ظاهر الايه كأنها اربعه ايام غير اليومين ان تقدير الاقوات والارزاق في الارضي في اربعة ايام مع ان المراد بالاية يومين مضافة الى اليومين الاولين فمجموع الايام اربعة ايام وهكذا هنا لما قال جائزته والايام الثلاثة المراد ان الجائزة ضمن الايام الثلاثة والمراد في تمام في تمام الاربعة قال وهذا الحديث الذي احتج به احمده قد من حديث أبي شريح وخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قرى ضيفه قيل يا رسول الله وما قرى الضيف قال ثلاث فما كان بعده فهو صدقه فهو صريح فيه أنه ثلاثة أيام قال حميد بن زنجويه عليه ان يتكلف له في الليلة في اليوم والليلة من الطعام اطيب ما ياكله هو وعياله وفي تمام الثلاث يطعمه من طعامه وفي هذا نظر يعني ليس مطلوبا منه ذلك وانما يقدم له ما تيسر قال وسنذكر حديث سلمان يعني الفارسية رضي الله تعالى عن بالنهي عن التكلف للضيف قال ونقل أشهب عن مالك قال جائزته يوم وليلة يكرمه ويتحفه ويخصه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يمتنع من الأكل من مال من نزل عليه فوق ثلاثة أيام ويأمر أن ينفق عليه من ماله ولصاحب المنزل الماء ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد ثلاث لأنه قضاء ما عليه والله سبحانه وتعالى أعلم